www.goodwenlife.com منتدى احلى حياه يقدم لكم انه لم ياتي على القبر يوم إلا تكلم فيه القبر بيتكلم بيقول يقول انا بيت الغربه انا بيت الوحده انا بيت التراب انا بيت الدود فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا أهلا وسهلا مرحبا وأهلا أما إن كنت لا لأحب من يمشي على ظهري إلي فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي معك خذوا بالكم من الكلام ده علشان خطر هو ده اللي حيفصل لنا معنى ضمة القبر القبر يروح ضمه ويقول له أنا كنت بحبك قوي طول ما أنت كنت ماشي على ظهر الأرض عشان انت كنت في طاعة الله سبحانه وتعالى فدلوقت انت بقى جيت في حبني تعال بقى اوريك معنى حبن الام لابنها بيحبه لانه طائع لله فيتسع له مدة بصره ويفتح له باب الى الجنة واذا دفن العبد الفاجر او الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا اهلا غور اما ان كنت لا لابغض من يمشي على ظهري انا ما كنتش بحبك اصلا انا كنت بكرهك عشان ربنا في السماء كان غضبان عليك وانت في مخلفته وانت بعيد عنه أما إذ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صانيعي بك هتعرف اللي حيحصل لك قال فيلتأم عليه هي دي ضمة القبر يا شباب حتى تلتقي عليه القبر يتضم تماما فتختلف أضلاعه تكسر عظامه فصار النبي صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا بأصابعه يشبكها قعد النبي صلى الله عليه وسلم يشبك أصابعه يدخل بعضها في جوف بعض قال ويقيد الله له سبعون تنين لو أن واحدا منها نفخ في الأرض عارفين التنين اللي بيطلع نار كده من بؤه كده لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا فينهشه ويخدشه حتى يفضى به إلى الحساب فقال صلى الله عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار الحديث قلت لكم في الترمذي وحسنوا أول حاجة تنتظرنا إيه إن القبر يكلمك كده ويضم ضمة القبر قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني إن للقبر ضغطه لو كان أحد الناجيا منها لنجى منها سعد بن معاس كل حيتضمت ضمة دي وسيدنا سعد بن معاذ هذا اهتز له عرش الرحمن لما مات شوفوا بقى منزلته قد ايه بس الكل حيتضم بس اتفهمت بقى الحديث ده كده يبقى فيه مش معناه انه هيبقى فيه إذاء بالنسبة له ده بالعكس حيتضم عليه بس ضمت أم انما الآخر ستضم سيضم عليه القبر حتى تكسر عظامه ثم يكون مشهد دخول الملكين بقى وبعد كده إما أن يفتح له روضة من رياض الجنة وإما أن يفتح له حفرة من حفر النار إيه اللي ينجينا يا شباب من فتنة القبر إحنا خدنا كده كم حاجة قلناها الأدعية اللي ذكرناها وإن إحنا نعمل لله عز وجل بالصدق وإن إزاي يبقى هو ربك ويبقى هو نبيك ويبقى هو ده الإسلام يبقى هو ده دينك أول حاجة ان احنا نبعد عن الاسباب التي تجلب عذاب القبر بشكل عام اكيد هتبقى المعصية بس في معاصي معينة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مبين انها بتصبب عذاب القبر واحد قلنا النميمة اتنين قلنا انه ما يعرفش فقه الطهارة يبقى النهاردة واجب عمله لازم تدرس فقه الطهارة تسمعوا من أي حد او تاخدلك حاجه كده زي فقه السنه ولا اي كتاب بسيط تقرا المسائل دي وتسال فيها ما يبقاش انت لسه النهارده عندك 20 و30 سنه ومش عارف احكام الغسل ويقول لك بغتسل بميه وصابون كده وخلاص وبنزل على جسمي ارش عليه شويه ميه وانتهينا وما تبقاش هي النهارده بلغت مبلغ النساء وما تعرفش احكام الحيض وبتسال في حاجات وما تعرفش الوقت ده اصلي ولا ما اصليش وممكن تسيب لها ثلاث اربع ايام وتبقى فاهمه انها انها وتضيع عليها حاجات كثيرة لازم نتعلم الكلام ده ده الراجل بس ما كانش بيستنزه من بوله ما كانش بياخد باله شوية فعذب في القبر منها كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حديث صعب قوي رواد طبراني وحسانه الألباني قال أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مئة جلدة فلم يزل يسأل ويدعوه حتى صارت واحدة يعني قاعد يقول يا ربنا عملت إيه يا ربنا عملت إيه يا رب خفف عني يا رب خفف عني حي الضربة دي فامتلأ قبره عليه نارا بضربة واحدة بجلدة واحدة فلما ارتفعوا عنه أفاق فقال علامة جلتتماني جلتتوني ليه؟ أنا عملت إيه في حياتي؟ قال انك صليت صلاة بغير طهور شفتوا خطيرة إزاي؟ صليت مرة من غير وضوء بس عمدا عشان بس الناس ما تفهمش غلط يعني تعمد مرة كده مثلا أحرج طرح قيم صلي وهو أصلا كان جنوب ولا كان حاجة و... قال إنك صليت صلاة بغير طهور والتانية ومررت على مظلوم فلم تنصر كنت تقدر تنصر واحد مظلوم غلبان قلت أنا مالي قالني في حالي فضرب ضرب فامتلئ قبره بها نار يبقى بتقول هنا إغاثة الملهوف وإعانة المظلوم دي من الأسباب النجاح من عذاب القبر منها كذلك إنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر برضو عن بعض الأعمال اللي بيعذب بسببها الإنسان في قبره في حديث طويل كده ملخصه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنه شاف رؤية ورؤية الأنبياء حق خدوا ملك ويمشي شاف تلت أقوام الأولين يعني شافهم مسكين خطاف وبيمسك من طرف البقء كده من يمين وشمال ويشدوا لغاية ما يأتي إلى قفاء يظل هكذا الثاني لا واحد نايم على ظهره وواحد وقف له فوق رأسه ويمسك بحجر شديد ويروح ضربه به في رأسه حتى تدغدب ومعدين يروح عاية تاني يلتأم رأسه ثم يأتي بحجر آخر فيضربه به التالت وجد مكان مولع نار أعلاه ضيق وأسفله واسع عارف شكل الأمع كده بس المقلوب كده ضيق من فوق ومن تحت واسع يتوقّد تحته نار وجوه ناس الناس دي كل شوية تتشوي كده بالنهر يطلعوا لغاية فوق وبعد كده ينزلوا تاني وهكذا رجال ونساء عرام الاخير لقى نهر دم وراجل جوه النهر قاعد بيزبح وواحد وقف له من برة صاحبنا اللي في نص النهر يحاول انه هو يخرج منه واحد وقف له من برة يماسك بحجارة كل ما يقترب يروح ضربه بيها فيرده مرة أخرى دول مين بقى اللي كان ماسك الخطاف ده وبيجيبه يمين وشمال وماس قال هذا رجل يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق التاني اللي نايم على ظهره ويدراج المسكله الحجر ويدربه في راسه قال هذا رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار فيفعل به ذلك إلى يوم القيامة التالت هؤلاء الزناه محطوطين في المكان الصعب ده والنار من تحتيهم تحرقهم تطلحهم وتفور بيهم زي البركان كده وينزلوا كذلك والرابع الراجل اللي كان في نهر الدم ده واللي بتدرب كل شوية بالحجر ده قال هؤلاء آكلوا الرباء شفتوا قد ايه خطرة قدمت لكم هذه الماكلة لانتدى احلى حياة www.goodwayinlife.com